ت ش ر ي ك في ا ل ن ي ة يريد وجه الله و الدنيا في نفس الوقت كمن يحج لله تعالى و ل ل ت ج ا ر ة و كمن يقاتل ابتغاء وجه الله و للغنائم و كمن يصوم لله تعالى و للعلاج أ و لطلب مثلا التنحيف و نحو ذلك و كمن يطلب العلم لوجه الله تعالى و ل ل و ظ ي ف ة و كمن يستغفر ل أ ج ل حصول ا ل م غ ف ر ة و حصول الرزق و نحو ذلك هذه م س أ ل ة يسميها العلماء بالتشريك في ا ل ن ي ة وهذه اختلف فيها العلماء فمنهم من منع من التشريك في ا ل ن ي ة و منهم من قال إ ن التشريك في ا ل ن ي ة مباح وان إ ن ك وإن كان ا ل أ ف ض ل هو إ خ ل ا ص ا ل ن ي ة لله عز و جل و عدم تشريك ا ل ن ي ة لكنه مباح و ليس محرما و هذا هو القول الراجح في ا ل م س أ ل ة و يدل له أ د ل ة ك ث ي ر ة منها أ و ل ا قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ذكر منفعة ن د ي وقوله ي وهي ة ا ل ر ز ق و سبحانه عن نوح فقلت استغفروا ربكم إ ن ه كان غفارا ثم ذكر فوائد د ن ي و ي ة يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم ب أ م و ا ل وبنين ويجعل لكم ج ن ا ت ويجعل لكم أ ن ه ا ر ا فرتب الله تعالى على هذه العبادات منافع د ن ي و ي ة ع ا ج ل ة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه ت ف ق عليه ولا شك أ ن هذا الذي سيذهب ويتشجع ويقتل هذا القتيل يكون مريدا لله عز وجل ومريدا لهذا السلب و أ ي ض ا قول النبي صلى الله عليه وسلم ت ا ب ع بين الحج و ا ل ع م ر ة ف إ ن ه م ا ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي و أ ح م د ومنهم من ض ع ف ومنهم من ح س ن ة لكن له يعني شواهد ومنها حديث أ ب ي سعيد رضي الله عنه في ق ص ة ا ل ر ق ي ة لما نزل نفر من الصحابه ح ي من حياء العرب فلم يقروهم يعني لم يضيفوهم فلدغ السيد ذلك الحي فقال هل فيكم من ر ا ق ن فقال أ ح د ا ل ص ح ا ب ة نعم ولكن لا أ ف ع ل حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعه من غنم فرقى ذلك الرجل ب س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة فشفاه الله عز وجل ف س أ ل و ا النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوه واضربوا لي معكم بسهم إن أحق م ان أخذتم عليه أجرا كتاب الله إن أحق ما أخذتم عليه الله إ أ ح ق ما أ خ ذ ت م عليه أ ج ر ا كتاب الله فلاحظ هنا يعني أن, ان فيه ت ش ر ك في ا ل ن ي ة بين العمل الصالح وبين إ ر ا د ة الدنيا وقد ذكر القرافي رحمه الله في الفروق أ ن من جاهد لتحصيل ط ا ع ة الله بالجهاد وليحصل على المال أ و على الغنائم أ ن ذلك لا يضره ولا يحرم عليه ب ا ل إ ج م ا ع وذكر كذلك السيوطي ان من خرج حاجا ومعه ت ج ا ر ة صح حجه واثيب عليه ب ا ل إ ج م ا ع فالقول الراجح إ ذ ن أن هذا القسم لا يبطل العمل معه بهذا التشريك في ا ل ن ي ة لكن أ ج ر هذه ا ل ع ب ا د ة لا شك أ ن ه ينقص بقدر ما خالط نيتها الصالحه من إرادة الدنيا فإذن الخلاصة إنه إذا كان يريد بهذا من اراده قلنا هذا هو محرم أما إذا شرك في النية بين ة ا ل ل عز وجل و إ ر الدنيا د ة ا فإن هذا لا يبطل لا يبطل هذا العمل ونقول أن هذا هذا هذا لا العمل مباح يبطل ونحن ولا ب أ س به